اياك نعبدو يعني اي ربما ام عبادتي بوتفتنتك ام خو بوتا اشتكيني نبغيلك و اياك نستعين يعني اي ربما ام اشتبتنت خازن تهاري كاريوم بكي سال عبادتي خو هداريا خو همشو لك و ام طلبهاري كاريي بهمشو لتخو اشتفتنتكي نشغيلي